صلوات النوم الأول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ومحمدنا سندنا وغفنا وملائبنا ورجائنا وطبيبنا بشفاء لنا ونور ابصارنا وحياة لارواحنا وسراج عقولنا وانيسنا في نشرنا عضمينا في حشرنا شريعنا عند ربنا الحبيب الطائع والبرهان القاطع والنور الصادع المجيب المنيب الشافع الشهيد الشاهد القائد الرائد الدليل الشجاع المجاهد المرع الشاكر الحامد الذاكر الزاهد العابد المهلل المسبع الساجد البدل يا للكامل العدل العميم الشامل صفة الصفي الصراط السويم الوافي الوفي نور الجليل الجمان البهيل متواتع العلي النبيل المعصوم العلم المعلوم البلغ المامون انسان يعين ويوني اطيال الشفاء المفائي الصفائي الحياة الهناء صعب اللسان الصادق الشاكر والقلب الخاشع الداكر والفكر النيد التواقب والرأي الكبير الصائب السعاد المسعود السعيد الحمد المحمود الحميد الكلمة الصدق السمير الرطي الشهيد وفيه السخير الرشيد إنة الحق أشرف التقلين صبت الخلق سيد الكمنين الدور العفاف العدل الإنصاف الشاكر الشكور الناصر المنصور نبي الصدق والرسول الحق ظاهر البرحان شمس الهدى غوث الورى عين البيان فاهايا القاسم الأمين كريم الدات الرحيم حسن الصفات الحليم اللهم صل على سيدنا محمد مهد الرحبات وأصلحا ومصدر الخيرات وفيضها وسراج الأقول ونورها وإصباح الأفجار وضيائها وهداية النفوس وهنائها وراحة القلوب وصفائها اللهم صل على سيدنا محمد الرؤوف برأفتك الرحيم برحمتك العزيزي بعزتك العظيم بعظمتك اغنيني بعظمتك القوي بقدرتك الكبير المقام بجلال نعمتك الرفيع الجناب فيضات محبتك اللهم صل على سيدنا محمد المدن الروض الناظر الجميل والكوت للعبد السلسبيل والظل الوارف الطليل أصل الإيمان وبهجة الأكوان صلى الله عليه في كل زمان ومكان وعلى آله أهل الإحسان وأصحابه معدن العرفان وأزواجه أهل العطف والحنان صلاة تملأ أشعة شمسها جميع الكائنات وتعطل بطيب أليل ححى سائر الموجودات اللهم صل على سيدنا محمد النور الأولي ريحة بالموجودات والأقل المطلق الظاهر في جميع الأسماء والصفات والضمير الحي الواعي المهيى لتلقى المفيضات وبداية النشأة الأزلية المنطوية في ساء المبدعات والجمال المطلق الذي نشف من الجمال المطلق الذي نشف من مرآة رواته حقائق التجليات فكان ابتداء الأصول ونهاية الفروع ومقصود الحظرة من المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد وزيلة آدم إلى ربه ونجاة يونسى من كربه وعصمة نوح من الطوفان ودعوة إبراهيم الخليل الرحمن وتساحت يارون وآية موسى وحي لقمان قمانه ومعجزه عيسى وجمال يوسف وملك سليمان اللهم صل يا لا سيدنا محمد معنه المحبين الناطقه وروبه الزاهدين الصادقه عين المدد الفياض بالقلوب الوامقات المُوسَلِي لَسَمَاتِ الرَّحْمَاتِ لِلْأَرْوَاحِ الْآشِقَةِ صَلَاةً تَهْدِي بِهَا عُوَاصِي بأنوار رعايته الباهية الباهرة وتضمن النبياء جوارحه لنجوم هداية الزاهية الداهرة اللهم صل على سيدنا محمد هداية الحائنين ونجدة الملهوفين وأمان الخائفين وعسمة المعتصمين وكفاية الطالبين والرحمة المفتدات للعالمين ورباس التقوى بالتقين وصفاء البداد للمؤمنين ومقعاد الصدق للمهتدين حصن الله القوي المتين وعين رعاية الأصفياء المقربين وخيرة الله من الخلق أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد أشرف الساجدين وأكمل العابدين وإمام الشاكرين وسيد الحامدين وأجمل المتواطعين وأعز خلق الله أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد السر المقدس المسنون العارف بسر كتاب الله المكنون الذي لا يمسه الا المطهرون العالم بمعاني حروف القران ياتي والعارف باسرار الايات الفرقان ياتي كفايتنا هاي هدايتنا يا يسرنا عين عزنا صاد سرادنا حائل حق ومين الملك وعين العز وسين السر وقاف القهر الذي اختصه الله بقوله وإنك لتلقى القرآن من النحكي من اليم اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا ادم وامنا حواء وسيدنا روح وابراهيم واليسع و اسماعيل و ويونس وأيوب وسليمان وداود وإدريس وهود وصالح ونوط وشعايب وذي الكفل وإلياس وشعيب وذي الكفل وإلياس, وذي الكفل وإلياس ويوسف وهارون وصل على جميع النبيين والرسلين صلاة تصل إليهم أينما كانوا وكانت أجداثهم وأينما حلوا وحلت أرواحهم صلاة مروحة بروحهم ريحان إحسان فضلك دائمة بديموميته جودك ولتفك لا حصر لها في الأعداد ولا يحيط بكلهها فرد من الأفراد تفوق الأعداد وما فوقها ما الأشياء وما بعدها اللهم صل على سيدنا محمد صلاة نتنسم من ضيبه أريح نسيم ريائها الروح والريحان وتشيع على رواحنا من صفاء وفاء ودادها نور العرفان وتنساب على هياكلنا من سحائب تواعدها عوائدها قوة الإيمان وتظفي بها على قلوبنا من خصائص نفائس مكارئها راحة القلب وسحة الأبدال وتظهر بها نفوسنا من عواء إقي شوائب النقص والحرمان صلاة لا يخلو منها زمان ولا مكان متوجة بتاج العز والكرامة والإحسان فاجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم داروا فيحات احانك الله وبتعيهن فيها سلام واخر دعواهم ان أل الحمد لله رب العالمين